تقواها. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها اذ اندعت شقا فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فاعقروها كذبوه فعاقبوها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها